هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبوكم إذا مزقتم كل مزق. ينبوكم إذا مزقتم كل مزق. إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كربا أم به جد؟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 وَمَن يَزْغُ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حَارِثِينَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِهَ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيْنَتِ الْجِنِّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ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 إلا فريق من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا نعلم من يؤمن بالآخرة مما هو منها مما هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل دع الذين زعمت من دون الله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 يقول الذين استضعفون الذين استكبروا لو لأنتم لكونا مؤمنين قال الذين استكبرون الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدا أنحن صددناكم عن الهدا بعد إذجاءكم بل كنتم مجرمين فَقَال الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلِ الْمَكْرُ اللَّيْنُ وَالنَّهَارِ بَلِ الْمَكْرُ اللَّيْنُ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادَا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 قل إن ربي يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثرا الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند نازل فَإِلاَّ مَنْ آمَنَ إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَائِكَ لَهُمْ جَزَاؤُ الضَّعْفِ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 وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين فيوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن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 وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من النذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشر ما آتيناهم فكذبو رسله فكذبو رسله فكيف كان كثير قل إن ما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن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 وما يبدئ الباطل وما يعيد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 تناولوا من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل ويقضفون بالغيب من مكان بعيد، فحين بينهم وبين ما يشتهون.